أصول العقيدة ترقى الانسان في العقائد كما ترقى في العلوم والصناعات فكانت عقائده الاولى مساوية لحياته الاولى وكذلك كانت علومه وصناعته فليست اوائل العلم والصناعة بارقى من اوائل الاديان والعبادات وليست عناصر الحقيقة في واحدة منها بأوفر من عناصر الحقيقة في الاخرى وينبغي ان تكون محاولات الانسان في سبيل الدين اشق واطول من محاولاته في سبيل العلوم والصناعات لان حقيقه الكون الكبرى اشق مطلبا واطول طريقا من حقيقه هذه الاشياء المتفرقه التي يعالجها العلم تاره والصناعه تاره اخرى وقد جهل الناس شان الشمس الساطعة وهي اظهر ما تراه العيون وتحسه الابدان ولبثوا الى زمن قريب يقولون بدورانها حول الارض ويفسرون حركاتها وعوارضها كما تفسر الالغاز والاحلام ولم يخطر لاحد ان ينكر وجود الشمس لان العقول كانت في ظلام من امرها فوق ظلام ولعلها لا تزال الرجوع الى اصول الاديان في عصور الجاهليه الاولى لا يدل على بطلان التدين ولا على انها تبحث عن محال وكل ما يدل عليه ان الحقيقه الكبرى اكبر من ان تتجلى للناس كامله في عصر واحد وان الناس يستعدون لعرفانها عصرا بعد عصر وطورا بعد طور واسلوبا بعد اسلوب هما يستعدون لعرفان الحقائق الصغرى بل على نحو اصعب واعجب من استعدادهم لعرفان هذه الحقائق التي يحيط بها العقل ويتناولها الحس والعيان وقد اسفر علم المقابله بين الاديان عن كثير من الضلالات والاساطير التي امن بها الانسان الاول ولا تزال لها بقيه شائعه بين القبائل البدائيه أو بين أمم الحضارة العريقة ولم يكن من المنظور أن يسفر هذا العلم عن شيء غير ذلك ولا أن تكون الديانات الاولى على غير ما كانت عليه من الضلالة والجهالة فهذه هي وحدها النتيجة المعقولة التي لا يترقب العقل نتيجة غيرها وليس في هذه النتيجة جديد يستغر به العلماء أو يبنون عليه جديدا في الحكم على جوهر الدين فإن العالم الذي يخطر له أن يبحث في الأديان البدائية ليثبت أن الأولين قد عرفوا الحقيقة الكونية الكاملة منزهة عن شوائب السخف والغباء إنما يبحث عن المحال فأيا كان الرأي في جوهر الدين فالنقص في العبادات الهمجية أمر مفروغ منه لا يستدل به على نفي ولا اثبات وانما يصح ان يوصف بالغرابه لسبب واحد وهو هذا الاجماع على الاعتقاد ايا كان موضوع الاعتقاد كانما يوجد الاستعداد للعقيده اولا ثم توجد العقيده على اختلاف نصيبها من الرشد والضلال او توجد الملكه اولا ثم يوجد موضوع الاعتقاد ولا تتوقف صحه الملكه على صحه الموضوع ففي الطب الانساني جوع الى الاعتقاد كجوع المعده الى الطعام ولنا ان نقول ان الروح تجوع كما يجوع الجسد وان طلب الروح لطعامها كطلب الجسد لطعامه لا يتوقف على جوده الغذاء ولا على حلاوه المذاق بل يتوقف على شعور الغريزه بالحاجه اليه ونخال اننا لا نخرج بالمشابهه عن مداها اذا قلنا ان انكار الحاسه الدينيه لردائه العقيده الاولى او سخف موضوعها كانكار المعده في الجوف لردائه المأكول وسخافه الغذاء فانما المرج الى بنيه الروح وبنيه الجسد في الحالتين وكلاهما حق لا يقبل المراء حق لا يقبل المراء ان الحاسه الدينيه بعيده الغور في طبيعه الانسان وحق لا يقبل المراء ان الانسان يحب ان يؤمن ولا يستقر في وسط هذه العوالم بغير ايمان وهو قد وجد في وسط هذه العوالم لا مراء فإذا كان الإيمان هو الحالة التي يتطلبها منه وجوده، فضعف الإيمان شذوذ يناقض طبيعة التكوين، ويدل على خلل في الكيان. وقد اتفق علماء المقابلة بين الأديان على تأصل العقيدة الدينية في طبائع بني الإنسان من أقدم أزمنة التاريخ، ولكنهم يتعلمون. لم يتفقوا على اصل العقيده او اصل الباعث عليها ولا بد لها من باعث فلن يكون الوقوف على باعثها دليلا على بطلانها لانها لا تاتي بغير باعث يؤدي اليها كائنا ما كان نعم هي ترجع الى باعث يحفز الطبيعه الانسانيه الى البحث عنها وكذلك نبحث عن الطب اذا مرضنا ونبحث عن الملجأ الامين اذا فزعنا ونبحث عن المال اذا افتقرنا ولا يقضح ذلك بحال من الاحوال في صحه الطب او الامن او المال فما هو الباحث في الطبيعه الانسانيه الى طلب العقيده وهل يلزم ان يكون باعثا واحدا او يجوز ان يرجع الى دوافع كثيره وهل يثبت هذا الباعث على حالة واحده او تتجدد له احوال بعد احوال بتعاقب الاطوار او الاجيال اما انه باعث واحد فلا وجه للزومه ولا مانع لتعدده ويصح جدا ان تتفق جميع البواعث التي تفرق العلماء في شرحها وسرد الشواهد عليها وأن لا ينفرد باعث منها بنشأة الدين منذ اقدم العصور وان لا توصد الابواب على البواعث الاخرى التي قد تتجدد الان وقد تمضي في التجدد الى غير انتهاء يرى كثير من العلماء ان الاساطير هي اصل الدين بين الهمج وهو راي لا يرفض كله ولا يقبل كله لان العقائد الهمجيه قد تلبست بالاساطير في جميع القبائل الفطريه فلا يسهل من اجل هذا ان نرفض القول بالعلاقه بين الاسطوره والعقيده ولكن لا يسهل من جهه اخرى ان نطابق بين العقيده والاسطوره في كل شيء وفي كل خاصه لان العقيده قد تحتوي الاسطوره ولكن الاسطوره لا تحتويها اذا اشتمل عنصر العقيده على زياده لا يشتمل عليها عنصر الاسطوره وهي زياده الالزام الاخلاقي والشعور الادبي بالطاعه والولاء والامل في المعونه والرحمه من جانب الرب المعبود وقد وجدت اساطير كثيره لا تتجاوز الاوصاف الرمزيه والمشابهه الفنيه التي طبع عليها الخيال هي ترجع الى ملكه التجسيم والتصوير ولا ترجع الى ملكه الايمان والاعتقاد وجدت اساطير كثيره سببها عجز اللغه الانسانيه في نشاتها الاولى كما ثبت للعلامه اللغوي ماكس مولر صاحب هذا التفسير بنشاه الاساطير فان الذي يقول ان الارض ام الثمرات الذي يقول في العصر الحديث ان فرنسا ام الثوره ولكننا نعرف التلاقح الحي فلا نخلط بين الحقيقه والمجاز ولم يكن الاقدمون على علم بذلك فلا يمضي الزمن على التشبيه حتى تصبح الامومه المجازيه كامومه الواقع بين الاحياء ولا شك ان الانسان يسمع الاسطوره ولا يتدين بها ويتدين بالعقيده ولا يلزم من ذلك ان تصطبغ امامه بصبغه الاساطير فليس كل اسطوره عقيده وان كانت كل عقيده في الجاهليه الاولى قد تلبست ببعض الاساطير ويرى تايلور ان ملكه الاستحياء انيمزم هي اصل الاعتقاد بالارباب الطفل يضرب الكرسي اذا اوقعه كما يضرب الانسان والحيوان كايلر يعتقد ان الانسان الاول كان كالطفل في تخيله للاشياء وتمثيله لها في صور الاحياء ان نجوم ارباب حيه تشعر وتسمع وتطلب ما يطلبه الحي من غذاء ومتع وكذلك الرياح والسحب والينابيع والعوارض الطبيعيه على اختلافها فلا جرم يشعر الهمجي الاول بما حوله من هذه القوى الحيه شعور الرهبه والرغبه ويحتاج الى استرضائها بالصلاه والدعاء كما يسترضي الاقوياء من بني قومه بالملق والرجاء ويسبق هربرت سبنسر هذا التفسير بتفسير يوافقه في ظواهر الاستخياء ولا يوافقه في تعليل الاستحياء الانسان الاول على ما يرى سبنسر كان يؤمن بحياه الارباب لان عباده الاسلاف هي اقدم العبادات وكان يرى الاطياف في المنام فيحسب انها باقيه ترجا وتخشى وانها تتقاضاه فروضا لها عليه كفروض الاباء على الابناء وهم بقيد الحياه ولكن يرد على القول بعباده الاسلاف انها لم تستغرق عبادات الاقدمين في زمن من الازمان وان النائم يرى اطياف الغرباء كما يرى اطياف الاباء ويرى اطياف الاطفال الضعفاء بل يرى اطياف السباع التي يخافها في يقظته فلا يعبدها لانه يخافها وتتردد عليه اطيافها بل يقتلها ويحوم بينها وبين الطعام ومهما يبلغ من قصور العقل في الهمج فام لا يجهلون ان الروح الذي يحوم حولهم في طلب الطعام والشراب يحتاج اليهم ولا يستغني عنهم فان شاءوا منعوا عنهم الكوت فاردو وان شاءوا ولوهوا بالكوت فابقوه ولو لم يكن محتاجا اليهم لما حام حولهم ولن تظر منهم أن يسترضوه بإشباعه وإروائه ولماذا لا يسعى لنفسه كما كان يسعى لها وهو مقيم بين دويه ومن الواجب أن نسأل إذا كان الهمجي كالطفل ينظر إلى جميع الأشياء كنظرته إلى الحي الذي يقصد ما يفعل ترى لماذا لم يعبد الهمجي جميع الأشياء لابد انه قد عرف قبل العباده وصفا للربوبيه يميز به طائفه من الكائنات عما عداها ويرى ذلك الوصف موفورا في هذا الشيء وغير موفور في سواه وقد نقل السائحون عن اقزام افريقيه الوسطى وهم في حضير الهمجيه انهم يؤمنون برب عظيم فوق الارباب وهرفت من الهمج قبائل مشفه في الجهاله لم تعبد الاسلاف وجعلت ظواهر الطبيعه مسخره لروح عظيم ويواجه اخرون ان السحر هو اصل العباده واصل الشعائر الدينيه ولكن يقال في الرد عليهم ان السحر يستلزم وجود الارواح التي تعالج به وتراض بتعاويذه لان السحر لا يخلق الالهه وانما يخلقه السحره والكهان الذين يخدمون تلك الالهه ويجعمون انهم على مقربه منها وعلى علم بما يغضبها ويرضيها وقد شوهد منذ القدم ان طبيعه السحر غير طبيعه العباده في اساسها لان السحر منوط ابدا بالامور الخبيثه والوسائل الدنسه والنفايات التي تعاف وتنبذ في الخفاء ولم تخل العبادة قط من توسل إلى الخير ورجاء في كرم المعبود وقل ما تخلو من تطهر بنوع من أنواع الطهارة يناقض وسائل السحر الخبيث فكأنما فرق الناس بين العبادة والسحر عندما فرقوا بين الأرباب المرجوة والأرباب المرهوبة اتخذوا العباده لارباب الخير والمحبه واتخذوا السحر لارباب الشر والبغضاء ومهما يكن من تعليل نشوء السحر فليس لنا ان نزعم ان الناس سحروا ثم عبدوا بل يحق لنا ان نزعم انهم قد عبدوا ثم سحروا لان السحر اختراع لا معنى له ما لم يسبقه ايمان بالمعبودات التي يروضها السحرة ويخافها العباد والاكثرون من ناقدي الاديان يعللون العقيده الدينيه بضعف الانسان بين مظاهر الكون واعدائه فيه من القوى الطبيعيه والاحياء فلا غنى له عن سند يبتدعه ابداعا ليستشعر الطمانينه بالتعويل عليه والتوجه اليه بالصلوات في شدته وبلوائه على ان القول بضعف الانسان تحصيل حاصل ان اريد به بطلان العقيده الدينيه واثبات التعطيل لان الانسان ضعيف على كلا الفرضين فليس من شان ضعفه ان يرجح احد الفرضين على الاخر فاذا ثبت انه من خلق اله فعال قدير فهو ضعيف بالنسبه الى خالقه واذا لم يثبت ذلك فهو ضعيف بالنسبه الى الكون ومظاهره وقواه اما اذا لو كان قويا مستغنيا عن قوى العالم فيكون ذلك ادعاء الى اثبات العقيده الدينيه والايمان بالله اننا اذا حكمنا ببطلان العقيده الدينيه لطف الانسان فقد حكمنا ببطلانها على كل حال ثبت وجود الله او لم يثبت بالحس او البرهان لانه لن يكون الا ضعيفا بالنسبه الى الخالق الذي يبرعه ويرعاه لكن الواقعه ان الضعف لا يعلل العقيده الدينيه كل التعليل لانها تصدر من غير الضعفاء من الناس وليس اوفر الناس نصيبا من الحاجه الدينيه أوثرهم نصيبا من الضعف الإنساني سواء أردنا به ضعف الرأي أو ضعف العزيمة فقد كان الأنبياء والدعاة إلى الأديان أقوياء من ذوي البأس والخلق المتين والهمة العالية والرأي السديد ومهما يكون من الصلة بين ضعف الإنسان واعتقاده فهو لا يزداد اعتقادا كلما ازداد ضعفا ولا يضعف على حسب نصيبه من الاعتقاد وما زال ضعفاء النفوس ضعفاء العقيده وذو القوه في الخلق ذو قوه في العقيده كذلك اليس معدن الايمان من معدن الضعف في الانسان وليس الانسان المعتقد هو الانسان الواهي الهزين ولا امام الناس في الاعتقاد امامهم في الوهن والهزال وربما كان الاصح والاولى بالتحرير والتحقيق ان العقيده تتعظم في الانسان على قدر احساسه بعظمه الكون وعظمه اسراره وخفاياه لا على قدر احساسه بصغر نفسه وهوان شانه فمبلغ الاحساس بالعظمه هو مبلغ الاحساس بالعقيده الدينيه وصغر الكون في نظر الانسان نقص في الشعور بظاهره وخفيه ونقص من اجل ذلك في طبيعه الاعتقاد وطبيعه الايمان ومن هنا تكون الحاسه الدينيه مجاوبه صحيحه للوجود العظيم الذي يحيط بالانسان سرمديا بعيد الاغوار غبيقا فرارا أليس الكيان الصحيح هو الذي يمر بهذا الوجود السرمدي كأنه لا يراه ولا يهتز له ولا يستجاش من أعماقه إذا سبر غوره فقصور عن مداه وانما الكيان الصحيح هو الذي يجيش بتلك الحاسة القوية فيستهوي الكون ويستقبله بالحيرة والتقديس لأنه في الواقع هائل محير جامع لمعاني القداسه من حيث نجمت في لغه اللسان او لغه الضمير وعلى هذا تكون العقيده من مصدر الصحه لانها تجاوب الوجود المحيط بالنفس الانسانيه ولا تكون من مصدر النقص والغفله عن حقائق الامور واذا رجح القول بان العقيده ظاهره اجتماعيه يتلقاها الفرد من الجماعه أليس الضعف إذا بالعامل الملحي في تكوين الاعتقاد لأن الجماعة تحارب الجماعة بالسلاح المصنوع وقوة الجنان مع القوة العدديه وتقيس النصر والهزيمه بهذا المقياس المعلوم فلا تلجأ الى مقياس العقيده المجهول الا اذا امنت به لباعث غير باعث التسلح والاستقواء ورأي فرويد قريب من رأي هؤلاء الذين يردون العقيده الدينيه الى شعور الخوف في وسط العناصر الطبيعيه وربما اختلط به مزيج من الغريزه الجنسيه في بعض المتهوسين وذوي الاعصاب السقيمه فان حب الله كما يفسره فرويد عند هؤلاء هو بمثابه الحب الجنسي في حاله التسامي او حالة الحماسه وتتشابه العوارض كلها مع هذا الفارق بين الحبين قال فرويد في مقاله مستقبل وهم ومتى نما الطفل وراى انه قد كتب عليه ان يظل طفلا ما طوال حياته وانه لن يستغني عن حمايه في وجه القوى الجباره المجهوله خلع عليها صوره ابوه وخلق لنفسه الالهه التي يخافها ويرجو ان يستمي لها ولا بد له ان يكل اليها ان تحميه وترعاه ومن هنا يصبح تفسير الشوق الى الابوه مقرونا بالباعث الاخر وهو حمايه الانسان من جرائر ضعفه فتؤدي حاله الطفل الذي يشعر بقله حيلته ولا يقوى على الحرمان من حنان الابوه إلى حالة الرجل الكبير الذي يشعر بقله الحيلة أيضا ويفتقر إلى نوع من الحنان الأبوي فيصيبه في ديانته وقال في الحضارة ومقلقاتها بعد أن أشار إلى آلام الواقع ومحاولة الهروب منها إلى التعزي بالأوهام إن ديانات بني الإنسان جميعا ينبغي أن تحسب في عداد الأوهام الجماعية التي من هذا القبيل ولا حاجه الى القول بان الذي يخضع للوهم لا يعلم انه من الواهمين ومن الواضح ان حاله التسامي هي اخر مرتقت اليه الديانات فلا يمكن ان يقال انها هي ينبوع العقيده الهمجيه الاولى ولا يمكن كذلك أن يقال أن العقيدة الدينية حالة مرضية في الآحاد والجماعات لأننا لا نتخيل حالة نفسية هي أصح من حالة البحث عن مكان الإنسان من هذا العالم الذي ينشأ فيها ولا يتجاهل حقيقته إلا وهو في حالة مرضية أو حالة من أحوال الجهالة تشبه الأمراض ولا بد أن نسأل ما هو الكون في نظر الهمج الاولين لان الهمجي اذا ادرك ان الكون كل واحد كان قد ارتفع بنظرته عن الجهاله البدائيه وقضى دهرا طويلا وهو متدين على مختلف الديانات فلا يقال اذا انه بقي بغير ارباب حتى ادرك الكون العظيم وادرك ضعفه وقلة حيلته بالقياس اليه اما ان كان الهمجي الاول يخاف العناصر المحيطه به فهو لا يتوهم انها احياء تفهم وتسمع دعاءه بعد ان ينخلها عواطف الابوه بل يتوهم ذلك قبل ان ينخلها تلك العواطف ويشعر بانها قابله لان تحل منه محل الاباء من الابناء مرحله الشعور بالابوه مسبوقه لا محاله بمرحله اخرى قد نشات فيها الارباب والعبادات وقد اسلفنا في هذه الصفحات ان معدن العقيده غير معدن الضعف فليس اكثر الناس اعتقادا هم اكثرهم ضعفا وليس الضعف دائما بالقوه في التدين والاعتقاد وطائفه اخرى من علماء الانسان يقرنون بين الطوطم والدين ويظنون ان الطواطم هي طلائع الاديان بين الهمج الاولين وقد تحقق ان شعائر الطواطم منتشره بين مئات القبائل الهمجيه في استراليا وافريقيا والامريكتين وبعض اقطار القاره الاسيويه وجزائرها فلا تزال في هذه القارات قبائل كبيره وصغيره يتخذ لها على الاكثر حيوانا تجعله وطما وتزعمه ابا لها او تزعم ان اباها الاعلى قد حل فيه وقد يكون الطوطم في بعض الحالات نباتا او حجرا يقدسونه كتقديس الانصار واذا اتخذت القبيله طوطما لها حرمت اكله واكله في اكثر الاحوال وحرمت الزواج بين الذكور والاناث الذين ينتمون الى ذلك الطوطم ولوم بعيد وقد يكون للقبيله الكبرى بطون متفرقه تتعدد طواطمها ويجوز الزواج بين المنتمين اليها ولكنهم يحرمونه في الطوطم الكبير ومن هذه اللوازم الطوطميه يرجح المخالفون لهذه الفكره أن الطوطميه لم تكن اصلا العقيده الدينيه لانها تنشا بعد اتساع القبائل واعترافها بانظمه الزواج وآداب المعاملات وليست هذه المرحله اولى المراحل في تطور الاعتقاد ولا شك ان الناس قد عرفوا شيئا يسمى الروح يحل في جسد الحيوان او يتلبس به قبل ان يعرفوا الطوطميه وعرفوا كذلك تقديس الاسلاف قبل ان يعرفوها وقد وجدت قبائل شتى تتخذ الطوائف وتعبد اربابا غيرها وجدت قبائل لا تخلع على الطوائف صفة الارباب على الاطلاق والفيلسوف الفرنسي هنري برغسون يرجع بالعقيده الدينيه الى مصدرين احدهما اجتماعي لفائده المجتمع أو فائدة النوع كله والآخر فردي يمتاز به أحاد من ذوي البصيرة والعبقرية الموهوبة فالحاسة الدينية الاجتماعية هي حيلة نوعية يلجأ إليها خيال النوع الانساني لكبح الاثرة الفردية واقناع الانسان بنسيان مصالحه في سبيل المصالح الكبرى بلكي تتعلق بها حياة النوع في جميع الاجيال فان الانسان لو استوحى عقله وحده خدم نفسه واطاع لذته ولو لم يحمل الالم ولا الخساره من اجل ابناء نوعه ولما كانت اراده الحياه مستكنه في النور كما هي مستكنه في احاده على انفراد نشاه من الغريزه النوريه ملكة يسميها بيرغسون بملكة الخرافه الرمزيه او ملكه الاساطير وتكفلت للانسان بخلق العوض الذي يستعوض به عن منافعه ولذاته حين يهجرها لمنفعه نوعه فاعتقد الجزاء بعد الحياه واحس انه محاسب على الاضرار بغيره ومثاب على الخير الذي يسديه الى ابناء نوعه واخترنت فيه اثر الفرد باثره النوع فاستقامت على التوازن بينهما مصلحته ومصلحه الناس اجمعين اما الحاسه الدينيه في الفرد الممتاز فهي الالهام او الكشف الذي يصل بينه وبين قوه الخلق او دفعه الحياه الى انفايتال كما يسميها بيرغسون وقد تطورت دفعه الحياه هذه في ذهن الفيلسوف حتى اصبحت في كتبه الاخيره ذات الهيه تغير ولا تتغير ولكنها كونيه غير منفصله عن هذه الموجودات وهي تتجلى على اكملها واوضحها في بديهه نخبه المختارين من كبار العباقره الروحانيين وهم خالدون كما يرجح الفيلسوف او ان خلودهم مساله لا يمنعها العقل ولا يبعد ان تحققها الدراسات النفسيه بالاسانيد العلميه ولو بعد حين ويسال السائل هنا اذا كانت للخلق قوه كونيه تتجلى لبعض الملهمين فلماذا تكون الحاجه الدينيه الاجتماعيه وهما مختلقا او خرافه مزخرفه أو اختراعا لا أساس له غير الحيلة النوعية لحفظ البقاء لماذا لا تكون من قبيل التلمس البديهي لتلك القوة الكونية لماذا لا تكون من قبيل الهداية المتدرجة في طريق البحث الصادق عن الحقيقة المجهولة لماذا يكون في هذا الوجود ذات إلهية ثم نسمي البحث عنها حيلة مختلقة او وهما من الاوهام وممن يسمع لهم راي راجح في مباحث العقيدة امام علماء اللغات المحدثين باكس مولر صاحب الراي المعدد في اشتقاق اللغات ومعاني الاساطير وعلاقتها بالعقائد والعبادات فهو يؤمن بأن البصيرة هبة عريقة في الانسان وأننا كما قال في كلامه على مقارنة الأساطير مهما نرجع بخطوات الانسان الى الوراء لا يفوتنا أن نتبين أن منحة العقل السليم المستفيق كانت من خصائصه منذ أوائل عهده وأن القول بإنسانية متسلسلة على التدريج من أعماق البهيمية إنما هو قول لن يقوم عليه دليل ومصداقا لهذا الراي يرجح مولر ان الانسان قد تدين منذ اوائل عهده لانه احس بروعه المجهول وجلال الابد الذي ليس له انتهاء وانه مثل لهذه الروعه باعظم ما يراه في الكون وهو الشمس التي تملا الفضاء بالضياء فهي محور الاساطير والعقائد كما ثبت له من المقابله بين اللغات واللهجات واذا قيل لمولر ان الابد او اللا نهائيه معنى لا توجد له كلمه في اللغات الهمجيه وللحضاره الاولى قال ان الاحساس بالمعاني يسبق اختراع الكلمات وقد كتبك ان الانسان الاول لم يضع في لغاته كلمات لبعض الألوان مع أنها قديمة محسوسة بالنظر موصولة بتجاربه اليومية فإذا بحثنا عن لفظة تدل على معنى لا نهاية فلم نجدها في لغات الإنسان القديمة فليس ذلك بدليل على أن المعنى النفسانية غير موجود أو غير محسوس ويبدو لنا أن القول بإدراك الهمجي لفكرة اللانهاية بعيد التصديق وأنه لو كان قد أدركها قبل أن يتدين لتنزهت عقائده الأولى عن كثير من السخف الذي لا يجمل بتلك الحقيقة الكبرى ولا يسلم من فساد الذوق ولا من العجز عن فهم العظائم التي تتجاوز أفق الضيق وما عيشته المحدودة وإلى هنا نحسب أننا قد ألممنا بأهم الفروض التي خطرت على الأذهان في تعليل العقيدة الدينية أو تعليل نشأتها الأولى وجملة ما يقال فيها أننا لا نجد فرضا منها يستوعب أسباب العقيدة كلها ويغنينا عن التطلع إلى غيره وجملة ما نفهمه من ذلك ان مساله العقيده اكبر من ان يحصرها تعليل واحد وانها قد تتسع لجميع تلك التعليلات معا ولا تزال مفتحه الابواب لما يتجدد من البحوث والدراسات وهكذا كل شعور واسع النطاق في طبيعه الانسان فما من شعور متغلغل في اصول العقيده يقبل التفسير على وجه واحد والانطواء في هيئه واحده ولو كان مقصورا على العالم المحسوس فضلا عن عالم الغيب او عالم ما بعد الطبيعه الا يكفي في تفسير الحب مثلا ان نفسره بحب البقاء او بحب الجمال او بحب اللذه او الغلبه او بحب التضحيه والمفاده ولا يكفي في تفسير الوطنيه مثلا ان يفسرها بالمصلحه او باللغه او بوحده التاريخ او بوحده المكان او بوحده الدين او بعصبيه القرابه المساله الكونيه فدي المساله الادبيه اعظم جدا من المساله النوعيه او المساله الوطنيه واحق من جميع المسائل بتعدد الاسباب وتشعب المناهج وغرابة الأطوار وليس مما يقضح في النتيجة أنها نجمت من هذا السبب أو ذاك على اختلاف قيمة الأسباب في الفكر والشعور هل إنسان وصل إلى الطب النافع من طريق الشعوذة ووصل إلى الكيمياء الصحيحة من طريق الكيمياء الكاذبة ووصل إلى الصواب على الإجمال من طريق الخطأ على الإجمال ولا يقول أحد أنه إنه لينتهي إلى صواب إلا إذا بدأ على صواب وإنه إذا أخطأ في المحاولة وجب أن يلزمه الخطأ بغير أمل في الهداية ويجوز على هذا أن تنبعث العقيدة عن أكثر الفروض المتقدمة ولا تنبعث عن فرض واحد ولكنها على تعدد الأسباب يمكن أن تجتمع في تفسير يشملها جميعا لأنه نعتبر منها بمثابة التعمين الذي لا تشذ منه ناحية من نواحي التخصيص فنحن لا نهمل سببا يخطر على البال إذا قلنا إن العقيدة هي ترجمان الصلة بين الكون والإنسان أو قلنا إنها مظهر الصلة بين العالم الأكبر ومعالك والعالم الاصغر كما يقول جماعه المتصوفه والنسائي لابد من صله بين الكون وبين كل ما موجود فيه ولا بد ان تمتزج هذه الصله بالوعي والشعور متى كان الموجود من اصحاب الوعي والشعور ومن العجيب ان يعرف العلماء شيئا يسمى الغريزه النوعيه بل شيء يسمى غريزه الجماعه ولا يعرفون شيئا يسمى الغريزه الكونيه او السليقه الكونيه او ما شاءوا من الاسماء فمن المحقق ان الصله بين الكون وموجوداته ماثله في جميع الموجودات ومن المحقق ان الوعي لا يخلو من ترجمان لهذه الصله لا يحصره العقل لأنه سابق له محيط به غالب عليه ومن المحقق أن الوعي الكوني ملكة قابلة للترقي والاتساع لأن الحقائق التي تقبل الفهم في الكون لا تزال على اتساع وارتفاع يفوقان كل وعي ترقى إليه بن الإنسان بل هذه الحواس الجسدية ودع عنك الحقائق الابديه لا تحيط بكل ما تحسه العيون والاذوف والاذان فبعض الحيوان يستنشق الرائحه على بعد اميال وهناك العدم في انف حيوان اخر ولو كانت منه على مدى قراريط وبعض الاصوات نلتقطها بالالات من وراء البحار والقفار وقد كان الظن قبل العصر الحاضر أن الصوت عدم على مد البصر القريب ومن زعم أن الوجود هو ما تناوله الحس دون غيره كذبه الحس نفسه وقامت الحجة عليه من العيون والأنوف والآذان فضلا عن البصائر والعقول ففي الكون مجال للوعي الكوني أوسع من مجال الحواس والملكات وما دامت الفصله بين الانسان وبين الكون قائمه فلا بد من دخولها في نطاق وعيه على مثال من الامثله ولا موجب لوقوفها دون غايه من الغايات التي تطيقها ملكات الجنس البشري ومنها ملكه الاعتقاد والايمان وفي الكون العظيم حقائق لم تقابلها الحواس الجسديه ولا الحواس النفسيه كل المقابله الى الان ولا يوجد عقل سليم يمنع ان تترقى المقابله بين الحواس النفسيه وبين تلك الحقائق ما دامت قائمه وما دام الوعي في طريق الارتفاع والتوسع ولا يوجد عقل سليم يمنع التفاوت في هذه الحواس النفسيه التي نسميها بالوعي الكوني فيمتلئ بها اناس ويقفر منها اناس ويكون الفارق فيها بين الموهوبين والمجردين كالفارق على الاقل بين اذن الموسيقي التي تميز مئات الالحان واذان السواد الذين يحسبونها كلها صوتا واحدا او بضعه اصوات ونقول على الاقل لان المحسوسات التي تدرك بالاذن اضيق من المحسوسات التي تدرك بالكيان كله مما يعيه وما لا يعيه فاذا قال لنا قائم انني احس الحقيقه الكونيه او احس خالق الكون فلا ينبغي لنا ان نكذبه لزعمنا ان الحقيقه الكونيه مستحيله وان الوعي الكونيه مستحيل فان الحقيقه الكونيه لا شك فيها وان الوعي الكونيه لا شك فيه ولكننا نكذبه ان كذبناه متى شككنا في صدقه كما نكذب من شك في روايته وقائع العيان ولا شك في وقائع العيان ولنا ان نستبعد هذا الاصل او ذاك من اصول العقائد الهمجيه الغابره او الحاضره ولكن ليس لنا ان نستبعد الوعي الكوني لانه حقيقه يستلزمها العقل وتؤكدها المشاهده في كل زمن وفي كل موطن وفي كل قبل فالعقل الذي يرى للانسان غرائز نوعيه وغرائز اجتماعيه يستبعد كل الاستبعاد أن يخلق الانسان وهو ذره من طوى الكون ومادته هما يخلو من وعي مترجم هذه العلاقه التي هي اكثر من علاقه لانها احتواء واشتمال والديانات في كل قبيل مترجم هذا الوعي الكوني منذ القدم وتمثله بما تشاء من الرموز والعبارات وهذا عدل احاد الممتازين الذين يبلغ فيهم هذا الوعي واقصاه ولا يسهل تفسير حالاتهم بعوارض الجنون كما يقول عنهم الجهلاء من ابناء قومهم فان هؤلاء الاحاد في الغالب من اعظم الرجال واقدرهم على تبديل احوال الشعوب والاجيال ولا يسعنا ان نصرف حالاتهم بهذه السهوله أو بكلمه واحده تسمى الجنون وهي هي الحالات التي ترتبط بها عقائد الملايين والالوف الملايين ونعلم انها لازمه ومعقوله بل اعظم من اللازم والمعقول لاننا اذا حذفنا تلك الحالات وما تعبر عنه من العقائد نظرنا الى الانسان بعدها اذا هو اعجب من اعجب الخرافات في اسخف البداهة والعقول اذ نحن نراه موجودا في عالم منبثق عنا لا يحسه ولا يبالي ان يحسه ولا يربط حياته بظواهره وخوافيه ولا يقابل تلك الاسرار بسر فيه وان غيلان الصحراء وهامات الجاهليه واصداؤها لا اقرب الى العقل من هذا الانسان